مولايا قد نمات عيون وتيبقى لنجمك لا تخون مولايا قد نمات عيون وتيقضت أيضا العيون نمات عيون وعين نجمك لا تخون ترلوا يا الخونة تراب قدها جلال الله ويفو نفسي يا فلم ترى وهي تعصف في وجود ويفو نفسي فلم ترى وهي